بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم لا تعدنوا فواحدة وما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فين لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فهذا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم مموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعرف فإذا دفعتم إليهم مموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ الله اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا إن إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوقثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله النس ولأبويه لكل واحد منهما السدوس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة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 ولكم نسف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية لوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية فإن كان فإن أكثر من ذلك في من بعد يوصى بها أودين غير مظار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخلهن. تلك حدود الله ومن يتع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت نهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ويأتين حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فاذوهما فانتابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما إن التوبة على الله للذين يعملون السوء أبجهلة إن توبتوا على الله للذين يعملون السوء أبجهلة ثم توبون من قريب فولا يكتوم الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار ولاك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم من ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا وإن أردتم استبدال زوجك من زوجاتي محدة النقيطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وأتأخذونه وك... بهتان وإثما مبينا وكيف تأخذونه قد أفض بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ثقلا غليظا ولا تكحونك حباكم من النساء إلا ما قد صنف إنه كان فاحشة ومقت وسأ سبيله حرمت عليكم أمتكم وبناتكم وقواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم. حرمة عليكم أمها تكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمها تكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاع وأمها النساء إنكم رباب إبكم التي في حجوركم من النساء إنكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَن قَدْ سَنَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك ما تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن وجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجورهن, ب... أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فينتين بفاحشة فعليهن نسف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ينتميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسله نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ألن والذين أنقذت إيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إسلاحا يوافق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقرب واليتامى والمساكين والجارذ القربا والجارذ القربا والجار الجرب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخراب الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل و الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وي الذين يبخلون ويأمرون، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرين فسأقرن، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وآفقوا مما رزقهم الله؟ وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاراه حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري ولا جنوبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا وإن كنتم رضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتجمعوا صيذا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم Mm-hmm. فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وإيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترى إلى الذين أوتوا عصيبا من الكتاب يشترون لا ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصرا من الذين هادوا يحرفنا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظاً مما من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وأشرم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه مما ذكروه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراءنا ليما ألسنتهم مطانا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعصينا وأشرم في ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين يوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 ألم ترى إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب؟ يؤمنون بالجبت والطاووت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سميلا ولا إن الذين لعنهم الله ولا الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقرا أم يحسدون الناس على ما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 لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا وظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا واطوا الله واطوا رسولا وللأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهما منوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين سدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة قال قد أنعم الله فسر فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ثم جاءوا كي يحلفون بالله أردنا إلا إحسان وتفقية ولا إن الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم قولاً معروفا. ول Ainك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعارض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بلغ وما أرسل من رسول إلا ليُطفع بإذن الله ولو أنهم يظلم أنفسهم جاء وكفّس لهم الله واستوفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم كفيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسلما ولو أن تبنى عليهم أن القتل أنفسكم ويخرج من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به لك أن خير لهم واشتد تفميت وإذا لا أعطينهم إلا دُناجر عظيمة ولا هدينهم شرط مستقيمة وما يطع الله حسن فولائك مع الذين أنعم الله عليهم فولائك مع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا صباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل النفين صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولين أصابكم فضل من الله لا يقول أنك ألمتكم بينكم وبينهما ودتي يا ليتني كنت معهم كنت معهم فأفوز فوزنا وهم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتال ويغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فولائك صلى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرا وما كثيرا وسعى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 ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون وإن تصبهم س وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عيد الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عادك قل كل من عيد الله فما ل القوم لا يكادون يفتخون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من, من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاع فإذا برزوا من عيدك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتنا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين استووا وإذا جاءهم أمر من الخم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم رحمته ولا الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفس فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ومن يشفع شفعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجب عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين نفيتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلا تجد له سبيلا ودون وتكفرون كما تكفرون وَادُّنُ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادُّنُ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَنْتَوِلُوا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نوجا وكم حصرت صدورهم أن يقاتلونكم ويقاتلون قامهم شاء الله لسلطوا ولو شاء الله لسلطهم عليهم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 كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم, ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وديأة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديأة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فَتَوَّابٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْطَعُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يصلوا وان لياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميلا واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم ولا جناح عليكم كان بكم اذم من مطر أو كنت مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فاقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما رأك الله ولا تكن للخائلين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون كم شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعلوكم به وأزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك وكان فضل الله عليك عظيم لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقنا ومعروفنا وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بطيع أمر ذات الله فسوف نأطيه أجر عظيم وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعانه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنه هُمَّ الَّذِينَ يَنُونُهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَغُوا آلَاءَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فقد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 ذكر أوثا وهو مؤمن فولاي كيدخلون الجنة فولاي كيدخلون الجنة ولا يظلمون ناقرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل الله لِلَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَّتَامَ في النِّسَاءِ اللَّهِ في يتمن النساء إن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبن أن تكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوم وأن تقوم لليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليم. وإن مرأة خافت من بع نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحذرت الآفوس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت فلا تميل كل الميل فتذرها كالملقة وإن تصلح وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم نتناق الله وإن تكفرن فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيله إياك يذهبكم أيها الناس ويأتبى آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ان الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة والشهادة لِلله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إياكُن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسله والكتاب الذي أزل من قبل وَمَن يَكْفُر بالله وَمَلَائِكَتِهِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بشر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا وتخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ولا هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، والذين والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم لا يكسف يوتهم جرهم كان الله غفور رحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غرفا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح يسابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وَإِنَّ الذي اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله عليه وكان الله وما قتلوه يقينا برفعه الله ع... برفعه الله إليه. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ويسد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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وأوحينا إلى إبراهيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ماتوا وهم إن الذين كفروا وولموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا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 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح يسى بن مريم رسول الله وكلمته القاذا إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إن الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وآمنوا الصالحات فيوفي مجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وعطصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم فيهن يستفتونك